بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد صاغي القلب للقانون اللهم صل على صاحب الخطوعي اللهم صل على صاحب الخشوعي اللهم صل على صاحب المنافع الجموعي اللهم صل على صاحب اللفظ الوجيز اللهم صل على صاحب الجاه العزيز اللهم صل على صاحب العرض المصوني اللهم صل على صاحب السجر المكنون اللهم صل على صاحب المقام الأفخار اللهم صل على صاحب وجه الأنماري اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم صلاة تبلغنا بها زيارة قبره المعطر وبيتك المنوري Allahumma salli ala sahibi yomul azhari Allahumma salli ala sahibi jamalı abheri Allahumma salli ala sahibi geylet zehra. Allahumma salli ala sahibi şefaat kudra. Allahumma salli ala sahibi ixtisas. Allahumma salli ala sahibi kelime iklas. Allahümme salli aja ala sahibi il-ãlem ı v-tavim sahibi kelami celil Allahümme salli aja sahibi m'arifi cammeti Allahümme salli aja sahibi al ve rahmeti Allahümme salli sahibi ali ve sahabeti اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم صلاة تجعلنا بها من آل التوبة والإنابة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بالمحافظة على الصلوات الخمس وصل وسلم على سيدنا محمد الناهي عن المكسي صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تأهيلها بها من كل رجسٍ الله المصلى وسلم على سيدنا محمد الآم بالصلاة في الصف الأول صل وسلم على سيدنا محمد الناهي عن البؤل في المتسال صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة توفقنا بها لصالح الأعمال اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الأمي بتامين خلف الإمام وصل وسلم على سيدنا محمد الناهي في صلاته عن الكلام وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تحفظنا بها من حوادث الليل والأيام اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الأمي بحفظ الأنصاب Allah ﷻ ﯾسال ﯾسال ملا سيدنا محمد ﷺ ﺍﻷَمِرِ بِحِفْظِ الظِّلِّ أَنْسَابِ ﯾسال ﯾسال سيدنا محمد ﷺ ﺍﻟْنَّاهِ أَنْتَخْطِي الرِّقَابِ ﯾسال ﯾسال ملا سيدنا محمد ﷺ وَعَلَى آلِهِ صَلَاتٌ تَتُوبُ عَلَيْنَا بِهَا يَا أَتَوَابُ ﯾسال ﯾسال ملا سيدنا محمد ﷺ ﺍﻷَمِرِ بِإِتْمَامِ السُّجُودِ والتوئي. Blessed be our master محمد may he be blessed, for his salat with no distraction. Blessed be our master Muhammad, may he be blessed, for his salat that makes us forget our mistakes. Allah صلوا وسلموا على سيدنا محمد الناهي عن الاجتماع فعلى ليصلوا وسلموا على سيدنا محمد وعلى اله صلاه تجعلونا بها من اهل المصاعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الامين المصحي على الخفين صل وسلموا على سيدنا محمد الناهي عن الكذب والمين وصلها وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة بتجعلنا بها من شعداء التارين اللهم على سيدنا محمد وعلى آله أسخم صلواتك العلية وصلها وسلم على سيدنا محمد وعلى آله أسخم صلواتك الزكية وصلها وسلم على سيدنا محمد وعلى آله أمنا صلواتك في صلى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تكريمها كرامة عسية ومعنوية وأكثر صلوات الله على أجمل خلق الله وأجمع صلوات الله على أملس خلق الله وأعم صلوات الله على أرحم خلق الله وأسم صلوات الله على أجمل خلق الله وأصف صلوات الله على أظهر خلق الله اللهم صل على سيدنا محمد أعظم رسول الله صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تجعل ما بها من المشغولين بالله لله الله صل على سيدنا محمد أعظم رسول الله صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تجعل ما بها من المشغولين بالله لله Allahümme salli ve sellem ve barik ala seyyidina Muhammedin nuri lezihi tefette qat nurihi cemii ul anvari ve ala alihi ve sahbihi vesellim adede izmillahi Allahümme salli ve sellem ve barik ala Muhammedin صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد كل حرف نلف ألف ألف صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد الملائكة صفاً صفها صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد كل شيء لا يخفى صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة تجعلنا بها من أهل الصفاء والوثاء اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله أبو وذريته عدد ما في علمك صلاة تدوم بدوام ملكك اللهم صل من وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة الدوام والكناية اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه عدد كل حرف جرابه القلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد عدد كل درة ألف ألف كرة.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 اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله عدد النجوم الزاهرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله عدد الآيات الباهرة وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله عدد الأنفاس الطاهرة صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تدفع بها عنا أهوال السائرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله عدد الحظات والأنفاس، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله عدد الماعي والأجناس، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله عدد الخطرات والأوجاس، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله عدد الأسنان. والأضراس وصلح وسلم على سيدنا محمد وعلى آله عدد أفراد الجنة والناس وصلح وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تدفع بها عمن شر الوسواس اللهم صلح وسلم على سيدنا محمد وعلى آله عدد النبات والجسو وصلح وسلم على سيدنا محمد وعلى آله عدد أوراق الفروع، وصلح وسلم على سيدنا محمد وعلى آله عدد كل محر فوض ومرفوض والسلام على سيدنا محمد وعلى آله عدد كل مرسول ومقتو والسلام على سيدنا محمد وعلى آله عدد كل مفرد ومجموع والسلام على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تجعلنا بها ممن قلبه قانوس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 صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله ما غنت الهور في القصور صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تخرج بها من الظلمات إلى النور اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله ما أزهرت النجوم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله ما عنت الجور للحي اليوم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تعيذنا بها من الهموم والهمم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ما دام جودك واقي على سيدنا محمد وعلى اله ما دام سترك واقي صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله, آله صلاتا تسقينا بها من يد ذلك الساقي اللهم صل على سيدنا محمد ما العرش بالسانيته. Ma sattaha al-arşu bi'elsinati ve lughatihi Ve salli ve sallim ala seyyidina Muhammed ve ala alihi Ma qaddes al-rabbu nefsahu bi'datihi Ve sallim ve sallim ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi salata Tejidzubuna biha bi cedabatihi Allahümme salli ve sellim ala seyyidina Muhammed صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تملأ أفواه الثعالين. صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تعيدنا بها من غلبة التعني. الله صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تملأ آلال السماي. صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تملأ مجاري الرياح والماء. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تحفظنا بها من كل شر وذئب. الله صلّى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تملأ عمارا نيرين. بصلّى وسلّم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تمنو ما بين المشرقين. صلى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة ترتفع إلى قلب قلبي اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تحول بيننا وبين أهالينا من قيامته اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تملأ الفراغات المجوفات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 صلي وسلم على سيدنا وعلى آله من الخفيات والجليات، صلي وسلم على سيدنا محمد من الخاليات والمبنيات، وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تحفظنا بها من البليات، الله المصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله من الأفواه العباد. وصلى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله ملأ أسباب السبع الشبادي وصلى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة تجعلنا بها من أهل العشق والدادي. اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تزين الأرض والسماوات وما في علمك عدد ما جواهر أفراده فرت العالم وأضعاف ذلك إنك عميل المجيد وعلى آله وصحبه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة توازي عمل كل بار وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة توازي عمل كل الاخيار وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تحفظنا بها من الأشرار Allahü Selim Selim, Allah siddina Muhammed ve Ala Ali zinat al-mahat ve al-avladı. Allahü Selim Selim, Allah siddina Muhammed ve Ala Ali zinat al-abbay ve al-ajladı. Selim Selim, Allah siddina Muhammed ve Ala Ali zinat al-madudat ve al-ardadi. Selim Selim, Allah Ala اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله زنة القلالي والطلالي، صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله زنة الجبال والرمال، صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله في الودود بلا صال. Müslim, müslim, Allah sizi Sizden Muhammed'e ve Allah'ın Aleyhizade tarafından temin edenlerden biridir. Allah müslim, Allah sizi Sizden Muhammed'in nuru, ışığı, Sari, sırrı, fiil, esme, sıfatı ve Allah'ın Aleyhizade ve sahabeleriyle müslim, müslim, müslim, müslim, müslim, müslim, müslim, müslim, müslim, müslim, müslim, müslim, müslim, müslim, müslim, поставل سل سلم على سيدنا محمد وعلى آله قادر أسمائك الحسنة پالسلم على سيدنا سل محمد وعلى آله قادرا ملك الأسماء سلب سلم على سيدنا محمد وعلى آله قادر قدرك الأسماء سلب سلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تحققنا بها بجميع الأسماء اللهم صلح و سلم, اللهم سلم على سيدنا محمد وعلى آله قادر اقتدارك على ما خلقت صلى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله قدر علمك بما قدرته وسلم على سيدنا محمد وعلى صلاة تؤعدنا بها من الطرد والمقتى الله المصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله قيامك على ما كرنت صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله قادر ما أمرت ونهيت صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله قادرا ما خلقت وأحييت صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تجعلنا بها من من جمالك الهيت اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله قادرا ارتفاع مقامه صل وصلت وسلم على سيدنا محمد وعلى آله. قدر نفوذ أحكامه وصلت وسلم على سيدنا محمد وعلى آله. قدر ترهيغه وإعلامه. وصلت وسلم على سيدنا محمد وعلى آله. قدر إنعامه وإكرامه. والصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله. صلاة تجعل بها من أحص أتباعه وغدانه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله قدر أقليه الراضي وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله قدر قولي الصالح صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تجمعنا بها من أهل المنايح اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله قدر بفروقيه بالله صل وسلم على سيدنا محمد وعلى قادر توكله على الله، صلى وسلم, وسلم على سيدنا محمد وعلى آله قدر شوقه إلى الله، وصلى وسلم, وسلم على سيدنا محمد وعلى آله قدر ذكائه لله، صلى وسلم, وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابه صلا تجمعنا بها من من اشتغل دائما بالله. صلى وسلم على سيدنا محمد وعلى اله قادر ما اعطي من الأقل وما وجاله صلى على سيدنا محمد وعلى قدر ما اعطي من الحق وبيانه صلى وسلم سيدنا محمد ما اعطي من علم بشأنه على سيدنا محمد وعلى اله الصلاة تمدنا بها من إدانته وإحسانه، الله مصلح وسلم على سيدنا محمد وعلى آله قدر ما أوطية من الخير والكتاب والقرآن، صلى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله قدر ما أوطية من الفضل على جميع البشر، صلى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاته تحشرنا بها مع أبي بكر وعمر وإثمان وحيدر رضي الله عنهم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله قد ما اوتي من ثواب في القدر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله قد ما اوتي من رفعات من قدره محمد وعلى اله صلاه تعشونا بها في من وجهه صلى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله قدر ما أطيع من الحضوات والكرامات. صلّى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله قدر ما أطيع من الفضل العظيم في قيامتي. وصلى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تُنيل بها كل منها مقصده وما رامه.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 ولا يصح احد بفضل بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم صل على محمد صلاه تكون لك والله ولي حقه اداء اللهم صل Tükürümü biha mesvahu ve menziletahu Ve sallimu sallimu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi salata Tu'li biha menarahu ve mehambetahu Ve sallimu sallimu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi salata Tu'di biha sülahu Ve cizil a'tiyyetehu Ve Muhammed ve بهاد رجعته وصلب سلم ولا سيدنا محمد وعلى آله صلاة تعظم بهابهانه وتليج حجته وصلب سلم ولا سيدنا محمد وعلى آله صلاة ثقل بهاميزانه وتظهر مسملته وصلب سلم ولا سيدنا محمد وعلى آله صلاة تفيض بها علينا أباه وحكه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة داعمة بدوامه وجرتك، صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة باقية ببقائك مشيئتك، صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تجعلنا بها من خواص خليقتك، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة دارمة بديمانت نعامك، السلام السلام علينا محمد وعلى آله صلاة باقية ببقائي عضادك، السلام السلام علينا محمد وعلى آله صلاة تحف نبيها بإحسانك بإكرامك، الله مصل وسلم علينا محمد وعلى آله صلاة تهينا بها على سنته، السلام السلام علينا محمد وعلى آله صلاة تفنا على أسلم أسلم على آل بها على ملتهيه وسلم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تسقينا بها من كأس مرتديه وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تحشورنا بها في جمرته وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تمتعنا بها في دارنه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 قلته جيلا فيه حيلته وعند وسيله اللهم صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة عبد يعيز بها في الطوع والصلى SWM على سيدنا محمد وعلى آله صلاة عبد يحفظ بها من الرين اللهم صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة عبد يستعيذ بها من الفاقر وفاقته صلى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة عابد يسلم بها بهذه الصادق مكنوبته اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة عبد يستدل بها على لقائه صلى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة عابد abdin بها عن دعاءه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تدعو بها عن القهطه بالغلاء وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تحفظنا بها من الوباء والبلاء اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تختم لنا بها بخير أعمالنا صلى وسلم على سيدنا محمد وعلى اله صلاه تذهب بها غيظ قلوبنا اللهم صل وسلم على سيدنا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله صلاه تدخلنا بها في حظي نعيماتك صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله صلاه تشقينا بها من شراب محبتك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله صلاه تعيدنا بها من اللهمين والجهلين صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله صلاه ارزقنا بها النعيما المقيم Allahumma selamü selamü ala siddina Muhammed ve ala alih sallatın teftah oalina bia fethal aharifina. Selamü selamü ala siddina Muhammed ve ala alih sallatın tajalma bia min almarfiin. Allahumma selamü selamü ala siddina ve ala alihi ala siddina Muhammed ve ala تلحقنا بها بالصالحين آمين يا أرحم الراهين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلى تليق بكماله وتكون سيادة في شرفه وإكماله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما فاجعل الله مجزاء مؤلفها جزاء ألّي في حال قارئها رطاك من خمره توحيله ورشف رحيق لمعه والوصول إلى الله الله ما تقبلها بأنواع القبول واجعل جائزتها محبته وسحبته وشفاعته في الدنيا ويوم الدُّهُولِ برحمتك يا رحم الراهيم وشفاعته في الدنيا ويوم النهوره برحمتك يا رحم الراهيم اللهم يسألك حشن الإقبال عليك والإصغائه إليك والفهم عنك والبصيرة في أملك والنفاذ في طاعتك والمواضبة على إرادتك والمبادرة في خدمتك وحشن الأدب في معاملتك والتسليم إليك Allah'u minni as'alike min hayri me as'alike minhuh Muhammedun nebiyyüke ve Rasulüke sallallahu aleyhi ve sellem ve a'udhu bike min şerime sa'adike minhuh Muhammedun nebiyyüke ve Rasulüke sallallahu aleyhi ve sellem ve ente al-musta'alu aleyke vela vela havli vela la billahi la aliyyil Ya Allah Ya Allah Ente Allahü ve أنت الله الذي لا إله إلا أنت الله والله إنه لا إله إلا الله اقضى عنا الدين وارجعنا بعد الدين يعمل له الخير كله أسألك الخير كله وأعوذ بك من الشر كله فإنك أنت الله الغني الغفور الرحيم أسألك بالهادي محمد صلى الله عليه وسلم إلى سرّات المستقيمين سرّات الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض لا إلى الله تصير له ما غفرة تشرع بها صدري وتاع بها بزري وترفع بها ذكري وتيسر بها لي وتنزه بها فكري وتقدس بها سري وتكشف بها طري وترفع بها قدري إنك على كل شيء قدير اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد القائل يا أبي بكر السطقي يا أبا بكر هذا جبريل يقرئك من الله السلام اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد القائل رضاه الله ورضا عمر رضاه الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد القائد لا يبغض أبا بكر وعمر مؤمن ولا يحبه ما بنافق اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد القائد إن عثمان لأول من هاجر إلى الله بأهله بعد لوطن اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد القائنة اتح الهود فإنما عليك نبي والصطيف وشهيدان حينه تزا اهد ومع النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وإثمان رضي الله عنهم اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد القائنة يا علي أنت مني بمنزلتي بهار ولا موسى إلا أنه لا نبي بعدي. الله وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد القائل إن الله أفترض عليكم عبادي بكر وعمر وثمان وعلي كما افترض عليكم الصلاة والزكاة والصيام والحج فمن أنكر فضلهم. فلا تقبل من صلاته ولا الزكاة ولا الصوم ولا الحج. الله مسلم وسلم لا سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد القايل نحن سبعة. ولا تعد المطلبي سادات أهل الجنة. أنا حمزة وعلي وجاafari والحسن والحسين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 في الجنة وسعد في الجنة وسعيد في الجنة وأبو أبيدة بن الجراح في الجنة رضوان الله عنه. الله صلى وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد لقاء لأصحابه كالنجوم بأيه مقتديت مهتديت اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد القائل في ظهور المهدي يخرج من قرسانا رايات سود فلا يردها شيئا عتات صبائي لياء اللهم صل على سيدنا محمد الذي جمعت كل المكارم فيه ولديه صلاة دائمة متوالية منك إليه بجميع صلاة سليت عليه قادرة كل ذرة ما في علمك من العدد في كل طرفة من الأزل إلى الأبد بل لا غاية لها ولا متها ولا حد ولا أمد وعلى سيدنا آدم وسيدنا نوح وسيدنا إبراهيم الخليل وعلى سيدنا موسى الكريم وعلى سيدنا عيسى أموح الله العمين وعلى سيدنا داودا وسيدنا سليمان؟ وسيدنا زكريا وسيدنا يحيا وعلى سائل الأنبياء والمسلين والملائكة أجمعين وعلى آله وصحبه وسلم تسليم ومبارك كذلك وأضعاف أضعاف, أضعاف ذلك فاجعلنا يا إلهي بجاههم من أهل عشقك بوصالك سبحان الله من الميزان والمنتهى الْعِلْمِ وبابلي البطاق وزنه العرش في ذلك سبحان الله وبعنده عدد خلقه ورضا نفسه وزنه عرشه ومداد كلماتي كذلك سبحانه الدائم القائم سبحان القائم الدائم سبحان الحي القيوم الله سبحان الملك القدوس سبحان رب الملائكه والروح سبحان العلي العلا اعلى سبحان وتعالى مثل ذلك فسبحان الله عدد ما خلق سبحان الله ملء ما خلق سبحان الله عدد ما في العرض والسماء سبحان الله من امع في لعب السماي وسبحان الله عدد ما اصار كتابه وهو سبحان الله من امع اصار كتابه وهو سبحان الله عدد كل شيء وسبحان الله من اكل كل شيء كذلك ولا حول لله في ذلك ولا إله الا الله كذلك والله اكبر في ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا عليه العظيم كذلك ولا إله إلا الله محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ذلك فأستغف الله العظيم الذي لا إله إلا هو العجل القيوم أتوب إليه كذلك والحمد لله مثل ذلك على ذلك اللهم فرض عن صاحبه بالغار وعن الفاروق وعن الفاروق البار وعن النورين وأب الحسنين الأحسنين وعن مطحرة البتول وبنيهما الطاهرين وعن سائر أبلاد الرسول وعن سيدنا خمزة وسيدنا الأباس وعن ترجمان القرآن وعن سيدنا أبو طالب ابن عبد المطلب وبقيته العشرة المبشرة بالردمان وعن الأزواج الطاهرات أمهات المؤمنين وعن سائر الصحابة أجمعين وعن التابعين اتابع التابعين وعلى الاربعه الائمه المجتهدين وتابعيه يسان الهاديين وعم اهتدي عبادهما من مهدي البلاد من اضلنا زمانه وقرب اذانه من يمدوا الارض قسطا وعدلا فاهلم به وسهلا وعد جرائحه واسع بيواته واتباعي اللهم جمنا من تابعيه حقيقة منه ومن سالكيه طريقة وأنقل في هذا الوقت والإمامين والأملاء والأوتاد والأفراد والبدلاء والنقباء والنجباء والرقباء سيما أصحاب النوربته وسائر الزهاد والعباد وعن مشايخنا والوالدينا وأقربائنا وإخواننا والمسلمين في كل وقت وحيين اللهم إني أسألك ما تبص إليك فأتشفع عندك بهؤلاء الخلفاء الأربعة الكرام ما بيت نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ما بأولادهم ما بأولادهم الفخامي وأحفادهم العظام ما العشرة البرة والمبشرة والدسائل الأصحاب والأحباب والأولياء والأئمة الأنجاب والمنتنين لعزيز الجناب أن تجعلها مصنفها من سعد على أن القبول فتمتع بأنباع شرور الوصول اللهم اجعل جزاه منك قربه ومنه الشفاعة في جميع من أحبه اللهم ألعقني بنسبه الطاهر وحققني بحسبه العلي الباهر اللهم أسقني من جير يالي توحيده شربة تغيبني عن الكونيدي وتحفظني من كل شيء ورين وكذلك قارئها وما إليها بعين القبول الساتير ما فيها من الذلل والقصور والفضول إنك رحيم كريم يا الله يا علي يا حليم رحمتك يا رحم الرحيم يا قبيل يا يا بر يا الله يا باسد يا ودود يا مجيد يا فعال بما يريد جد علينا وعاملنا بأهليتك إنك آل التقوى والله الله Alhamdulillahi, hamdallar arifine, hamdallar zâkirine, hamdallar şâkirine, hamdallar müsbalimine, lillahi rabbil alemin. Allahüme inni as'alükel afe ve la anfiyete bittin ve dünya ve lâ akhiratih اللهم إنا أسألك إيماناً دائماً ونسألك قلباً خاشئاً ونسألك علماً نافياً ونسألك يقين صادقاً ونسألك ديناً قهيماً ونسألك العافية من كل بلية ونسألك تمام العافية ونسألك دباب العافية ونسألك الشكر.: على العافية ونسألك الغنى عن ناس اللهم لا تجعلنا اللهم لا تجعل عايشي كذبا ولا تجعل تعاييردا ولا تجعلني لغيرك عبد ولا تجعل في قلبي سباكا وذن إني لا أقول لك أذى ولا شريك ولا مدا. اللهم أرزقني نفسا قانعة. إعطائك موقنة للقائك شاكرة لنعمائك حكمة لأبليائك باغظة لأعدائك إن الله ما أفردني لما خلقتني له ولا تشعرني بما تكفلتني به ولا تعرمني وأنا سنكه ولا تعببني وأنا سعفرك إلهي قد عاقني عن العروج إلى حضرات قربك دعوا وجودي فتب علي يا توبة تحفظني من ذلك لتقرأيني بشهودي اللهم إنك تعلم فقري وفاقتي وعجزي عن القيام بواجب شكرك فاقبل معذرتي واجعلني لديك محبوباً بلع ما مجاليك مخطوباً وفي جميع الأحوال مطلوباً وفي دبابين خاصة خاصة أهل القرب مكتوباً اللهم اجمع همي ولا تشتت سري واقطع كل قاطع يقطعني عنك وبصلني إلى كل واصل يوصلني إليك واجعل قناء في قلبي واشغلني بك عمن عم سواك وارزقني أدبا يا صنوع لمجالستك وأخرج من قلبي ما لا ترضى بدلني عليك من أقراب الطرق إليك اللهم يا الفضل والجول ومن ليس بعطائه يا صمد يا مذهود يا حقيقة كل موجود إني أسألك بصاحب الحر الممهود والمقام المحمود أنتقد في قلبي بزيت تمعيدك مصطاح العرفان والعبودية وتكحل إثمي لشهودك عين بصيرتي حتى لا أرى غيرك في كل لمحة دنيوية مقربية وتكسوني حلل الوراثة والإخلاص وتجعلني منكم من كمل أهل الإختصاص وتحققني لمتابعة الشريعة الغرة وتحفظني من الغفلة سرا وجهرا وتقلعا قلبي روق الرياسة وتجعلني ممن بيني على كبال الصدق في العبودية البحطة أساسه وتسيرني سفينة في بحري ذلك أصبح وتسقيني من إقامة توحيدك الذاتي شربة حتى لا أرى خيالا ولا شبحا وحققني لذلعي كمال العبودية وألبسني خلع كمال المراثة المحظة المحمدية واملأ جميع عطائي وحواسي وقواي بكمال محبتك ومحبته رسولك المستطى فآله وصحبه والصدق الصدق ومشايخه أهل الكمال والوفاة حتى لا تلقي مني أتر إلا وقد انتلأ بحبهم وألحقني بحزبهم يا مدود يا رحيم يا الله وصلى الله على خاتم الولاية النبوية الإرصالية وآله وصحبه أرباب العناية الإلهية وسلم تسليما الحمد evelen ve elhamdülillahi akhira Elhamdülillahi الحمد mahamidi kulliha ve la كلها ve la kuvvete illa billahi'l-aliyyil-azim ve hasbunallahi ve ni'man vakilu ni'man mevla ve ni'man nasir Allahümme salli ala Muhammedin محمد nabiyi l ve ala ala Muhammedin ve Kema salli teala İbrahim ve ala ala İbrahim'e ve barik ala Muhammedin ve ala ala Muhammedin Kema barak teala İbrahim ve ala ala İbrahim'e fil alemin. İnneke hamilun mecid. Subhane rabbike rabbil izzet amma yasıfuhun. Ve ala